Vale muttum avkütelim, layil ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فعف عنهم واستغفر لهم şerim fil am beiza إن ينصركم الله فلا ظالب لكم وإن يخذلكم فمن وَاَمَّا اللَّهُ فَانْلِيَ ثَوَك كَانَ لِلْمُؤْمِنُونَ وَأَمَّا أَمَّن يَغْلُو لِيَأْتِي بِمَا لَمْ يَمْنَقْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُفْسَدُ فَكُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أفمن اتَّبَعَ رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومؤواه جهنم وبئس وَمَنْ دَرَجَاتُ النَّاسِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ رسولا من أنفسهم يكلوا عليه ذم آياته، يكلوا عليه آياته. إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أعلم ما أصابكم مصيبة قُلْتُمْ أَنَّ مَثَلِيَ قُلْتُمْ long